112. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها غذوما للشياطين 113. وأعترنا لهم عذاب السعير 114. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس 111. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقو 112. تكاد تميز من الغير 113. كلما ألقي فيها فوج سألهم قَالُوا بَلَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَذَّابٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي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 111. إنه عليم بذات الصدور. أَلَا 112. مَنْ يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 113. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور أم في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين 114. فكيف كان نكير 115. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض 116. ما يمسكهن إلا الرحمن 117. إنه بكل شيء بصير 117. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 118. إن الكافرون إلا في غرور 119. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل 117. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي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 119. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين